ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا سورة مُحْكَمَةُ وذُكِّرَ فيها القِتَالُ رَأَيْتَ الَّذينَ في قلوبِهم مَرَضٍ يَنظُرُونَ إلَيْهِ